Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Islam mimra. Tilkah ayat al-Kitaab. Walladhi azal ilaika min Rabbika al-Haq. Walakin akhtharul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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة.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 نال في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك, وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وكل شيء عنده بمقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سؤال منكم من أسر القول ومن جهربه ومن جهربه ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهاق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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوف وطمعا مَيُونُ شِعُ السَّحَابِ الثِّقَالِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ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 دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الا كباسط كفيه لنائل يبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من من في السماوات؟ من في السماوات؟ والارض طوعوا وكرها، طوعوا وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال. قل من ربك السماوات والارض قل الله.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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيا ومما يقودون عليه في النار بتيقاحيلية أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا أو وأما ما يفعل الناس وأما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 أولئك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم وبئس المهد أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُو الْأَلْبَابِ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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحزنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّبا لهم طوبى لهم وحسن ما انعموا كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذين اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم ما أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَنْ بِظَاهِرٍ من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل لله فما له من هاد ومن يضل لله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق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 كتاب يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت ويندهن ملك الكتاب وان نرينك بحض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يرو أن نقتل الأرضنا نقصها من أطرافها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 وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لستم رسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب